الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نواصل الحديث أيها الاحبه فيما يستخرج من الهدايات والمعاني والملح من هذه الآيات بهذه السورة الكريمة سورة البقرة ولا زال السياق في الرد على اليهود والاحتجاج عليهم ولكن في هذه المرة فيما يتصل بالقبلة فالقبلة شعار الملة فهي أمر له شأن وتحويله يشق على كثير من النفوس وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد استقبل بيت المقدس سبعة شهرا أو نحوها ثم أمر بالتوجه إلى الكعبة فشق ذلك على أقوام واتخذ آخرون ذلك وسيلة للتشكيك والطعن والتلبيس وإثارة الشبهات فقال الله تبارك وتعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم سيقول السفهاء السفه معروف فهو خفة في العقل ويؤثر سوء التدبير فصاحبه لا ينظر إلى الأشياء بنظر صحيح ولا يعتبر ذلك بطريقة كاعتبار أهل العقول والألباب سيقول هؤلاء من ضعفاء العقول ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها يقولون ذلك على سبيل السخرية والاستهزاء وعلى سبيل التلبيس والتشكيك ما الذي حولهم وصرفهم عن قبلتهم التي كانوا عليها وهذا يدل على أن هذا القائل أنه ليس من المسلمين حيث قالوا ما ولاهم عن قبلتهم فهو خارج عنهم ولهذا فإن قول عامة أهل العلم أن القائل بذلك هم اليهود والسياق في هذا وإن قال من قال بأن ذلك يصدق على اليهود وكل من يتصور منه ذلك كالمشركين والمنافقين ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها التي كانوا يصلون إلى جهتها وهي بيت المقدس فجاء الرد قل لله المشرق والمغرب فالجهات كلها ملك لله عز وجل يوجه عباده إلى حيث شاء منها وإنما يكون ذلك عن علم وحكمة منه جل جلاله وتقدست أسمعه فليس هناك جهة خارج عن ملك الله عز وجل والله تبارك وتعالى يهدي من يشاء من عباده الى طريق قويم وهذا فيه اشعار بان الشان كله لله تعالى فينبغي ان تمتثل اوامره وان ينقاد له الانقياد الكامل وحيثما وجهنا توجهنا يأخذ من هذه الآية قوله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها سيقول اذى كما لا يخفى يتصل بالمستقبل وإخبار عن شيء سيقع ولم يقع بعد فهذا فيه من الفائدة توطين النفوس على الصبر والاحتمال وكذلك ايضا ما يتصل بالاحتجاج والرد على هؤلاء فاذا كان ذلك معلوما لدى المؤمنين قبل ان يقوله هؤلاء فاذا جاء فان ذلك يكون متوقعا قد تهيأت نفوسهم وتوطنت أرواحهم ل سماعه فلا يكون ذلك صادما للنفوس ومزعجا لها فلا يحصل لهم اضطراب ويكون الجواب مهيا لأنهم قد انتظروا مثل هذا الاعتراض والإراد وفي هذا أيضا من تسليه النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فاذا قال الله تبارك وتعالى لهم ذلك بان هذا الاعتراض سيورد ويوجه اليهم فان ذلك يخففه, يخففه في نفوسهم هذا بالاضافه الى ما تضمنه هذا الاخبار من كون هؤلاء من المعترضين انهم سفها أن الذين سيعترضون على تحويل القبلة هم السفهاء من الناس إذن لن يكون هذا الاعتراض من ذوي العقول الراجحات وإنما هو من قبل أصحاب الخفة في الأحلام والنهى ومثل هؤلاء لا يكترثوا لا اعتراضهم ولا لشغبهم ولا لمقالهم لأنهم لا بصر لهم في الأمور وإنما هم كالدخان يعلو ثم بعد ذلك ما يلبس حتى ينسفل يهوي إلى قعر الحضيض الداني فمثل هذا الوصف الذي ذكره الله عز وجل بهذه الآية يهون هذه المقالة وإلا فلشك أن تحويل القبلة شديد على النفوس ما لم تتوطن وتتروض بالإيمان والإذعان لله جل جلاله وتقدست أسماؤه وفي هذا أيضا سيقول السفهاء إثبات علم الله تبارك وتعالى فيما يتصل بالغيوب المستقبلة يعني قاله قبل أن يقولوه فهذا وقع كما أخبرهم الله عز وجل وكذلك ايضا سيقول السفهاء من الناس هذا يدل على عناية الله عز وجل بهذه الأمة فهو يشرع لهم ويخبرهم عما سيقول الخصوم والأعداء كل ذلك رعاية لنفوسهم وأرواحهم من أجل أن يكون سيرهم على صراطه المستقيم مسددا قويما من غير الضراب ولا تردد هذا بالإضافة إلى أن قوله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها يدل على حال هؤلاء من المعارضين لشرائع الله جل جلاله أنه لا يعارض. شريعة الله وحكمه إلا سفيه فإن أحكام الله تبارك وتعالى على وفق الحكمة التي تصدقها العقول الصحيحة وتقر بها الفطر المستقيمة هذا فيما للعقول فيه إدراك وما لا تدركه العقول ولا تصل إليه فإنه لا يكون مصادما لها بحال من الأحوال ولهذا قالوا بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا بمحارات العقول ولم يأتوا بمحالات العقول جاءوا بمحارات يعني أمور قد تتوقف بها العقول لأنهم يأتون بأمور من الغيب لا تصل إلى العقول لأن العقول في هذا الإطار المحدود من عالم المادة ولا تتوصل إلى الغيوب ولم يأتوا بمحالات العقول يعني ما جاءوا بشيء يصادم العقل ويناقضه العقل الصحيح ولهذا فإنه لا يوجد نص من الكتاب أو السنة يعارض العقل الصحيح أبدا إذا كان الحديث ثابتا صحيحا لا يوجد فهو يوافقها ولهذا ليس من الصواب أن يقابل بين العقل والشرع يقال دل على هذا العقل والشرع الدليل العقلي والدليل الشرعي لا لا لأن الدليل العقلي هو من جملة أدلة الشرع فالأدلة الشرعية منها ما هو اصلي الكتاب والسنة الوحي وما يرجع إلى ذلك وهو دليلان الإجماع والقياس آذان يعودان إلى الدليل إلى الأصل الذي هو الكتاب والسنة فهذان دليلان اصليان يرجع إليهما دليلان آخران الاجماع والقياس وكل إجماع له مستند من الكتاب أو من السنة والقياس مبناه على أصل دل عليه الكتاب والسنة فيلحق الفرع بالأصل ودليلان فرعيان مكملان وهما العقل والفطرة فهذه كلها الأربعة يقال لها أدلة شرعية وإنما تكون المقابلة بين العقل والنقل فيقال دل على هذا العقل والنقل ولا يقال الشرع والعقل لأن العقل ليس بقسيم للشرع بل هو من أدلة الشرع ولهذا كتب شيخ الإسلام كتابه المشهور مطبوع في أحد عشر مجلدا در تعارض العقل والنقل فبين فيه بيانا شافيا بأنه العقل يوافق النقل ولا يخالفه وكذلك تكلم على هذا المعنى الحافظ ابن القيم في عدد من كتبه ولك أن تطالع ما جاء في كلامه الطويل المفصل في إعلام الموقعين بكلام بديع حينما يرد على المغيلين في القياس أو الذين يردون النصوص من الكتاب والسنة بحجة أنها تخالف الأصل أو الأصول يعني القياس فبين أن ذلك جميعا مما يحتجون به أنه يوافق القياس بل قالوا بأنه لا يوجد نقل ثابت عن أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم يخالف العقل لا يوجد عن الصحابة يخالف العقل فهذه الشريعة ما جاءت بشيء يخالف العقول لكن قد يتصور أن من مقررات العقل ما يخالف النص والواقع أن هذا الذي يعزى إلى العقل أنه ليس بصحيح أصلا في أصله أو يقال هذه قواعد عقلية أو نحو ذلك أقس عقلية أصول عقلية الواقع أنها باطلة أنها غير صحيحة أصلا في نفسها وشيخ الإسلام رحمه الله كان يبين هذا ويهدم هذه الأصول العقلية بطريقة إقناعية قوية أتمنى أن هؤلاء من المفتونين بالعقل من الشباب وغيرهم ممن ينتسبون إلى الثقافة نحو هذا أنهم يطلعون على بعض كلامه أو يقرب كلامه بطريقة مبسطة يفهمونها ليعرفوا أن في الزوايا خبايا فالشاهد انه يؤخذ من هذه الايه ان من عارض الوحي وأمر الله تبارك وتعالى فانه سفيه ولو ادعى ان هذه المعارضه يقتضيها العقل فان العقل في الواقع لا يعارض ذلك والله تبارك وتعالى جعل هؤلاء حكم عليهم بالسفه واذا حكم الله على احد بالسفه فهو سفيه بامتياز ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فهذا كما يقال في القبلة كذلك يقال في غيرها بسائر المعارضات وفي هذا أيضا عناية عناية الله عز وجل بهذه الأمة حيث هداهم إلى قبلة أبيهم إبراهيم إلى أول بيت وضع للناس في الأرض ثم أيضا لاحظوا طريقة الرد في القران فإن مناهج الجدل والرد في القرآن متنوعة، فتارة يورد من الحجج العقلية في مضامين الرد، وتارة يكتفي ببيان أن الأمر له وأن الحكم له وحده دون أن يدخل في هذه التفاصيل، وهذا من هذا النوع. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم انتهى فليس لنا إلا التسليم لماذا الكعبة؟ ما هي المبررات؟ ما هي المعطيات؟ لم يقل لهم اخترنا الكعبة أولا من أجل كذا ثانيا من أجل كذا ثالثا من أجل كذا رابعا من أجل كذا وترك استقبال بيت المقدس أولا من أجل كذا ثانيا من أجل كذا رابعا عاشرا إلى آخره لا قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم انتهى وهؤلاء المعترضون سفهاء والسلام وانظروا أيضا في الربا حينما قلبوا القياس مكابرة فقالوا إنما البيع مثل الربا هؤلاء المشركون إنما البيع مثل الربا الأصل أن يقال إنما الربا مثل البيع لأن البيع متفق عليه فيلحقون به الفرع المتنازع فيه وهو الربا تنازع فيه بين اهل الإيمان واهل الاشراك لكن هؤلاء شده المكابره جعلوا الربا اصلا والبيع فرعا وقالوا إنما البيع مثل الربا كيف جاء الرد ما ذكر لهم مفاسد الربا مفاسد الاقتصاديه والمفاسد الاجتماعيه والمفاسد الشرعيه الدينيه والمفاسد الاخرويه والمفاسد التربوية والنفسية وانما قال لهم وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظه من ربه فانتهف فله ما سلف أمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لاحظ الجواب وأحل الله البيع وحرم الربا هذا الجواب إذن ما كل قضية احتاج معها إلى طرق عقلية وإقناعية وما إلى ذلك فهذا الذي يحاج يجاب عنه وعن حجاجه بالطرق المناسبة في كل مقام بحسب القضايا العارضة وبحسب أيضا هؤلاء المعترضين ومن الناس كما قال شيخ الإسلام رحمه الله ومن المسائل ما جوابه السكوت من المسائل إما لأن هذا الإنسان لا يريد الحق اصلا أو أنه يريد تقرير الباطل أو أن هذا الإنسان أو يريد الظهور والشهرة فيدفن لأنه لو رد عليه تحقق مراده واشتهر وانتفش فيكبت أو لأن هذه القضية لا تستحق اصلا الوقوف معها أو غير ذلك من الأسباب التي قد يكون السكوت هو الأولى في ذلك المقام ترتب على الرد أحيانا من المفاسد الكبيرة ثم أيضا يؤخذ من هذه الآية أصل الرد أنه مشروع في الأصل إذا دعت الحاجة إليه في الشبهات أن يرد على الملبسين والمبطلين كما رد القرآن على كثير من دعاوى هؤلاء من اليهود وطوائف المشركين لكن ليس ذلك يعني أن يرد على كل مجادل ومبطل وإنما ذلك يختلف كما سبق لا سيما في مثل هذه الأوقات مع وسائل الاتصال فإن الكثيرين لربما يسعى الواحد منهم إلى تحقيق الشهرة فهو يريد أن يقول اعرفوني كذاك الذي بال في بئر زمزم ولما سئل عن هذا قال أردت أن أذكر يريد أن يتحدث الناس عن ولو بهذا الفعل المشين. فمن الناس من لا يملك فضائل ولا مقومات وعلوم ومعارف ونحو ذلك وإنما يملك أن يتسلق بالقدح بالشرع أو بحملة الشريعة من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام المبلغين عن الله أو من أتباعهم من العلماء والهداه مثل هذا ينبغي أن ينظر في حاله فقد يكون الرد عليه سببا لنشر باطله يكون مغموراً فيشتهر فنكون بذلك مروجين لهذا الباطل ننشره على أوسع نطاق بعد أن كان محصوراً محدوداً بين أفراد لا يجاوزهم أوصلناه إلى العمق إلى أبعد مدى ننشر ونتناقل فأوصلناه إلى الأسماع فسمعه الصغير والكبير ونحن الحملة والنقلة لهذا الباطل للأسف الشديد وهذا لا يصح بحال من الأحوال والعلماء رحمهم الله تكلموا عن الرد ومتى يكون الرد فذكروا من ذلك أن تكون هذه الشبهه قد ذاعت وراجت وانتشرت فخيفة على العامة فهنا يرد من هو مؤهل للرد وليس كل أحد ليس كل من هب ودب ودرج يرد ولابد من مواصفات معينة في الرد وفي اختيار الحال والوقت والأسلوب واليوم الكل يهرول فراشق بسهم وطاعن برمح وضارب بسيف وحامل لعصا وغير ذلك إما تشاهد فهذا غير صحيح كذلك أيضا تحدثوا عن حال ثانية وهي ما إذا كان هذا المبطل قد عرض هذه الشبهة في مجلس في وأن تحاضر فتصرف وجوه الناس عنه فإن عرض ذلك فيجيب من يعرف ويحسن الجواب وليست المسألة ملاسنة ولا معاركة وإنما هي إقناع ورد وحجة بعلم فلا يتكلم من لا يحسن وذكروا حالات حالة أخرى وهي إذا كان الذي يعرض الشبه يريد الحق فيسأل فهنا يستمع إليه ويجاب عن شبهته بأقرب طريق إذا كان يريد الحق أما الملبس والمبطل فهؤلاء لا يمكنون من ترويج باطلهم فإن ذلك في غاية الضرر حينما يتاح لهم فرصة لبث هذه الشبهات وأسوأ من ذلك إذا كنا نحن الحمله لها فيفرق فلا يقال هذا بإطلاق كل من تكلم بباطل أن ينشر على أوسع نطاق هذا لا يصح ولا يحتج بما جاء في القرآن لنشر كل باطل وإذاعته فإن المنكر يجب أن يطوى ومن الأباطيل ما يكون رده بواده نرده بوأده لكن نحن نبعثه للأسف ونذيعه وننشره وهكذا أيضا في قوله سيقول السفهاء من الناس معلوم أن هؤلاء السفهاء ليسوا من البهائم وإنما من الناس لكن هذا فيه فائدة السفهاء من الناس كأنه لا يوجد سفهاء غير هؤلاء يعني الصنف الذي هم سفهاء هم الذين سيقولون ذلك فصار الصنف بني آدم ينقسمون إلى سفهاء وعقلاء فالسفهاء هم أهل المعارضة للشرى وهنا هذا الاستفهام ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها هذا الأسلوب استفهام يقصد به الاستهزاء والسخرية وأيضا التعريض بالتخطئة ما عن قبلتهم التي كانوا عليها فهذا خلاف حال أهل الإيمان وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم إنما كان قول المؤمنين يدعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هذه حال أهل الإيمان التي وصفها الله تبارك وتعالى فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم والله أعلم صلى الله عليه وسلم نبي نحمد عليه وصحبه لك الذي يكون إضافة أو نعم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله, إلا الله كيف؟ يؤخذ من الآية أحسن سيقول السفهاء من الناس ما ولهم مسألة النسخ وأنه واقع وسيأتي ما هو أصرح من ذلك فولي وجهك الشطر المسجد الحرام نسخ للقبلة لكن هنا خبر عن الاعتراض قبل وقوعه